وَجَعللن عَلَ قُلُوا بِِمْ كَِّةً وَفِي آذَانِهِمْ وَقرْرَ وَإ يَرَكُل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حتىََّ إِذَا جَاءُكَ يُجَادِلونَكَ يَقولُ ال الذيَّذينَكَفَروا إِهَذَا إِللاا أَسَطيرُأَوْوَلين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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب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 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ويعلم مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يبعثكم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون.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 الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَهُ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ وَلَا أَخَافُ مَا تشركون بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَٰئِكَ فَقَدْ وكلنا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِ ۚ قُل لا أسألكم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 Lakin tıpatı aramazlar. Allah, kıyamet gününe kadar onları kıyametin önünde bekletti. Allah, kıyamet gününe kadar onları kıyametin önünde bekletti. Allah, kıyamet gününe kadar onları kıyametin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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ والأرض يكون له ولد وَلَمْ تكن له صاحبة وَخَلَقَ كل شيء وَهُوَ بِكُلِّ شيء عليم.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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ ربكم فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لقوم يعلمون ''İttabِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ''ولَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجني يوحى بعضهم إلى بَعْضٍ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 Allahu alemu, nerede yijgal rısaleti, seyucibu, lüvin ejramu, cagarın, عند Allah ve âzabu, şeridu, bima kanu, ymkurun. fma yurdi Allahu, ay yehdiyu, yırhp cadrhu,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 وهو الذي أنشأ جنات مع وَغَيْرَ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون ورماة متشابهاً وغير متشابه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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم عَلَيْهِ عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 ذَلِكُم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل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 İn Rabbek səriyül ıqab ve